يقول جزاكم الله خيرا قول المصنف رحمه الله معرفة دين الإسلام بالأدلة فهل يجب على العامي أن يعرف هذه المسائل بالأدلة أم يكفيه معرفتها دون أدلة المراد بمعرفة دين الإسلام بالأدلة أي أن يكون هذا الذي تعلمه قائما على الدليل المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فإن تمكن من حفظ الأدلة والمسألة الواحدة عليها ما دليلين أو دليل أو أكثر أو ربما عشرات الأدلة إن تمكن أن يحفظ شيئا من الأدلة هذا خير عظيم وفق له وإن لم يتمكن من حفظها فليس بواجب عليه أن يحفظ الأدلة ليس بواجب عليه أن يحفظ الأدلة قد لا يتيسر للعوام حفظها لكن عليه أن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى من أهل العلم الراسخين أهل الدراية المبني علمهم على الدليل المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا يتضمن تحذير العوام من الأخذ على من لا يقوم تعليمهم للدين على الدليل المستمد من الكتاب والسنة مثل من يقوم تعليمه للدين على الآراء والمنطقيات وعلم الكلام أو على المنامات والقصص والحكايات أو نحو ذلك، فإنما يؤخذ العلم عن من يبني العلم والدين على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا الذي يميز أهل الحق عمن سواهم أن صاحب الحق يقول نقول كذا ونعتقد كذا ونؤمن بكذا لقول الله تعالى كذا ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. أما من سواهم فبحسب وجهته بعضهم يعتقد يقول نعتقد كذا لأنه لو كان كذا لكان كذا وبما أنه كذا إذن يكون كذا ويخوض في فلسفة ليس من ورائها طائل أو يقول نعتقد كذا لأن شيخنا فلان رأى في المنام كذا أو يحكي قصة أو يقول لأن جربنا وجرب شيوخنا إلى غير ذلك هذا هذه طرائق موجودة عند الناس في الاستدلال والدليل هو قال الله قال رسوله ولهذا دين الله إنما يؤخذ عن أهل العلم والبصيره بدين الله القائم دينهم على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعندما ذكر رحمه الله الأدلة أن المسلم ينبغي أن يعتني فإذا كان عنده قدرة ومقدرة على حفظ الأدلة فلا شك أن هذا خير له وأنفع وأمكن له في الفائدة وإذا لم يكن عنده قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن لا يأخذ الدين إلا ب عن أهل العلم الراسخين القائم بيانهم لدين الله تبارك وتعالى على الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم نعم يقول أحسى الله إليك ما هي مبطلات الأعمال مبطلات الأعمال كثيرة مبطلات الأعمال كثيرة ومن هذه المبطلات ما يبطل العمل كله برمته ومن ذلكم الاشراك بالله سبحانه وتعالى قد قال الله جل وعلا ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وعمل هنا مفرد مضاف والمفرد إذا أضيف يفيد العموم أي جميع أعمالك معنى قول ليحبطن عملك اي لا جميع أعمالك لا تحبطن جميع أعمالك فالشرك محبط للأعمال كلها ومن محبطات الأعمال ما يكون محبطا للعمل الذي قارفه مثل الرياء إذا دخل على عمل من الأعمال فإنه يبطل ذلك العمل فإنه يبطل ذلك العمل الذي قارفه ولا يبطل دين المرء كله إلا إذا كان رياء خالصا الذي هو رياء المنافقين يرأون الناس وإظهار الإيمان وإبطان الكفر فهذا من الأمور التي تبطل الدين كله ومن محبطات الأعمال ما جاء في قوله سبحانه وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولهذا ثابت بن قيس بن شماس كان جهوري الصوت رضي الله عنه بطبيعة صوته جهوري صوت عالي فلما نزلت هذه الآية انطوى في بيته واخذ يبكي وقال أنا من أهل النار لأن صوته عالي فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه فلما أخبر بخبره قال هو من أهل الجنة ولهذا يعد رضي الله عنه وأرضاه من المبشرين بالجنة ممن بشرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بالجنة نعم وبعض العلماء أفرد مبطلات الأعمال بالتصنيف يعني ثمة مصنفات مفردة في ذلك ومن أهل العلم من عددها في شروحات في في, في, في, في شروحات الحديث يعني عدد مبطلات الأعمال ذاكرا على كل عمل منها دليله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لكنها في الجملة مقسمة إلى قسمين مبطل للعمل كله برمته وذلك مثل الشرك والنفاق والكفر الأكبر الناقل من الملة وما سوى ذلك مما جاء في النصوص من ذكر أنه مبطلات الأعمال يكون مبطلا للأعمال التي قارفها نعم يقول لعل هذا السائل الإمام يقول هل أكتفي بشرح الأصول الثلاثة في المسجد بشكل مبسط أو اكتفي بقراءة هذه الأصول بدون شرح حتى لا أطيع على المؤمومين إذا كان قراءتك لهذه الأصول وتحفيظ العوام لها وهذا من أهم ما يكون فإذا تيسر ذلك فهذا حقيقة في خير عظيم لجماعة المس ثم مع ذلك يحتاج بعض العوام إلى شيء من التوضيح والبيان فإذا كان لديك مقدرة لتوضيح ولا يلزم من ذلك الإطالة والتوسع ولكن بقدر ما يتضح لهم الأمر ومقام العوام يختلف عن مقام طلبة العلم فمقام العوام يكتفي بالأمر مع توضيحه يؤكد على جانب العناية بحفظه وضبطه نعم يقول بارك الله فيكم لما فسرتم إلا الذين آمنوا قلتم أي الذين علموا فهل يوجد هناك دليل على أن الإيمان هو العلم الا الذين امنوا الذي ذكرته أن الإيمان لا يكون إلا عن علم الإيمان لا يكون إلا عن علم بالمؤمن به لا يكون إلا عن علم بالمؤمن به فلا يكون آآ آآ الإيمان إلا بذلك ولهذا تضمن قوله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا العلم لأن الإيمان لا يكون إلا عن علم بالمؤمن به وإلا كيف يؤمن بشيء لا علم له به ولا دراية له به فإذا قوله إلا الذين آمنوا هذه فيها العلم إلا الذين آمنوا فيها العلم الذي هو المسألة الأولى من المسائل الاربعه يقول هل يحاسب العبد على القضاء الكوني هل يحاسب العبد على القضاء الكوني القضاء الكوني المراد به ما قضاه الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا ما قضاه الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا والله سبحانه وتعالى قضى وقدر وكتب مقادير العباد وأمرهم وفي الوقت نفسه أمرهم ونهاهم ودعاهم إلى الحق والهدى وأرسل لهم الرسل وهذا القضاء الذي قضاه على العبد وقدره هو أمر مغيب عن العبد لا يدري العبد ما هو العبد لا يدري ما الذي قضي له ولا يعرف القضاء المقدر إلا إذا فعل يعني مثلا صليت وأديت الصلاة عرفت أن هذا مما قضاه الله مما كتبه الله سبحانه وتعالى مثل مجلسنا هذا بعد أن من الله علينا به نحن على إيمان ويقين أنه كتبه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فعرف القضاء بالوقوع وقوع الأمر إذا وقع الأمر عرف أنه من القضاء ويعرف أيضا بالخبر الصادق في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يخبر فيها أنه سيكون كذا ولا تقوم الساعة حتى يكون كذا هذا أيضا من الأمور التي قضاها الله وقدرها وستقع ويوم القيامه ايضا يتضح للناس كل منهم يتضح امره وحاله ومآله لكن الان وايامك الاتيه ومصيرك ما الذي قضي لك فيه من عمل من طاعه لا تدري ولهذا انت كل يوم في جهاد وسؤال لله تطلب منها الهدايه تطلب منها الثبات تطلب منها المعونه تجاهد نفسك على طاعه الله سبحانه وتعالى ولهذا الصحابة لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أن أعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف قال بل فيما قدر وقضي قالوا ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له كل ميسر لما خلق له فقول القائل هل نحاسب على القضاء والقدر أنت تحاسب على عملك انت تحاسب على عملك الذي فعلته بمشيئتك وإرادتك مختارا له ولو ولو أنك أكرهت على عمل محرم وفعلته غير مختار بل فعلته مكرها لم يحاسبك الله عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تتمة للجواب جواب السؤال الذي بالأمس. السائل الذي سال عن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر وأن الشرك ذكرت أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر يختلفان أو بينهما فرق بين فرق في الحد والحكم وبينت بالأمس ما يتعلق من فرق بينهما في الحد. وأما ما يتعلق بالفرق بينهما في الحكم فإن صاحب الشرك الأكبر صاحب الشرك الأكبر كفره كفر أكبر ناقل من الملة ويوم القيامة إن مات على شركه هذا يكون مخلدا في النار أبد الآباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور فحكم صاحب الشرك الأكبر أنه يوم القيامة في النار مخلدا فيها أبد الآباد أما صاحب الشرك الأصغر فإنه ان أدخل النار بسبب شركه فإنه لا يخلد فيها لأن الخلود في النار لابد الآباد إنما هو لصاحب الشرك الذي هو الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام، ولهذا من الفروقات بينهما أن الشرك الأكبر ناقل من الملة والأصر ليس ناقلا من الملة، صاحبه باقي على على أصل الإسلام، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعرضة للعقاب حتى إن من أهل العلم من قال إنه يشمله قول الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به. بمعنى أنه, أنه, أنه, أنه, أنه لا بد أن يعذب يعني لا يدخل تحت الموازنة لكنه لا يخلت في النار وإنما الذي يخلت في النار هو المسرك الشرك الأكبر نعم يقول حسنا الله إليكم في رسالة الشيخ محمد المهاب السابقة واجبنا نحو ما أمر الله ذكر سبع المراتب هل تقاس هذه المراتب على السنن؟ امنا خاصة بالواجبات فقط هذه واجبة هذه السبع المراتب واجبة في مراتب تجب علينا اتجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به أي ما أوجبه سبحانه وتعالى علينا ويتتناول كما بين رحمه الله تعالى الواجبات وتتناول أيضا المنهيات تتناول الواجبات وتتناول المنهيات وأن الواجب علينا تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به هو تلك المراتب السبعة التي ذكرها رحمه الله تعالى وفيما يتعلق بالمستحبات لا شك أن العناية بها وتعلمها والحرص عليها والمواظبه عليها ترتب عليه أجور عظيمه وثواب جزيل لكنها ليست واجبه وانما هي مستحبه والمستحب كما هو معلوم يثاب فاعله ولا اثم تاركه والصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما لما علمه أركان الإسلام قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق في رواية أفلح ان صدق والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ان صليت المكتوبات وأحللت الحرام وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم نعم يقول إذا ترك أحد واجبا أو فعلا محرما خوفا أو, فعلة أو فعل محرما خوفا من غيره هل يكون ذلك وقع في الشرك الأصغر؟ لا يجوز للمسلم أن يفعل الأمر الواجب من أجل الناس ولا يجوز أيضا أن يتركه من أجل الناس بل الواجب عليه أن يفعله من أجل الله سبحانه وتعالى مخلصا ولا يجوز له أن يتركه من أجل الناس أي تجنبا للمرآت بل يفعله ويجاهد نفسه على الإخلاص فيه لله سبحانه وتعالى نعم تقول أحسن الله إليكم أنا في بلد لا يوجد فيه نشاط علمي ولا يوجد علماء نتعلم منهم فماذا أصنع اتق الله ما استطعت ولا سيما أن زماننا هذا تيسر فيه من تحصيل العلم ما لم يكن متأسرا في الازمنه السابقة في زماننا هذا تيسر من وسائل تحصيل العلم ما لم يكن متأسرا في زمان سابق وإذا كانوا قديما يقولون يموت العالم ويبقى كتابه الآن يموت العالم ويبقى صوته الآن دروس الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله صوتية موجودة ولا يزال بعض طلاب العلم الى يومنا يتفقهون على الشيخ بسماع صوته هذا لم يكن موجودا في زمان مضى لم يكن موجودا في زمان مضى وتجد الآن ولله الحمد في بعض القرى وفي بعض الامكنه النائية تجد طلاب علم مكبين على العلم ياخذون عن هؤلاء العلماء سماعا للعلم باصواتهم وهذا يتحقق في فوائد عظيمة جدا نعم يعني يفوته مقابلة العالم واخذ من سمته وأدبه وأسلوبه وطريقته لكنه يحصل خيرا عظيما وأذكر على حياة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سافرت إلى إحدى الدول فالتقي فالتقيت ببعض الشبان أسئلتهم علمية وتعجبت من يعني قوة الأسئلة التي عندهم التي تدل على أن عندهم عناية بالعلم فكنت أسألهم ماذا تعملون قالوا نحن عمال في مصنع ملابس فازداد تعجبي ازداد تعجبي قلت وهذه الأسئلة يعني كيف وصلتم إلى قالوا نحن أربعة منذ عدة سنوات عندنا درس أسبوعي مع الشيخ العثيمين كل أسبوع نسمع له شريط سمعنا بلوغ المرام وعددوا كتب وهم كل أسبوع شريط واحد في وقت الـ الـ الإجازة يجلسون ويسمعون الشريط ويتناقشون بينهم في في مضامين هذا الشريط وأذكر أنني قابلت الشيخ رحمة الله عليه وذكرت له قصة هؤلاء الشبان والفائدة التي حصلوها من فسر رحمه الله وكان يدعو لهم ويدعو رحمه الله لعموم طلاب العلم فالشاهد ان الصوت أيضا باقي فمثلا الذي يقول انا في قرية عندك جهاز التسجيل وعندك وحانت في بيتك مع اخوانك اجمع مجموعة من طلبة العلم واستمعوا إلى دروس أهل العلم وبإذن الله تحصلون خيرا عظيما وفائدة كبيرة. ونسأل الله العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما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 ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليه. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد